Słuchaj, <śmiany> Słuchaj, مسحيدة ما لا شوفك بحيرة مسحيدة ما لا شوفك بحيرة بعدك على المحاني الغالي صغير. والله ترخص لك عيون الجمار يلدمعك بچ الصخار سكنا يا سكنا سكنا يا سكنا بس انت ال تداوي يا سكن القلب والقلب باخ القلب يا سكن القلب ما يصبر الهمك الفدوه لك لا ينذبح عمي فلها الساعة عباس اندقاء ما يغل لجلك هالنحاء فلها الساعة عباس اندقاء ما يغل لجلك هالنحاء Sikna ja sikna Sikna ja sikna